المكتوب السادس والعشرون هذا المكتوب السادس والعشرون ع ب ا ر ة عن أ ر ب ع ة مباحث ذات علاقات ب س ي ط ة فيما بينها المبحث ا ل أ و ل باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده بسم الله الرحمن الرحيم الله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم حجه ا ل ق ر آ ن على الشيطان وحزبه ان هذا المبحث الاول الذي يلزم إ ب ل ي س ويفهم الشيطان ويسكت اهل الطغيان نتيجه حادثه وقعت فعلا ردا على د س ي س ة ش ي ط ا ن ي ة ر ه ي ب ة ساقها ضمن م ح ا ك م ة ع ق ل ي ة ح ي ا د ي ة وقد كتبت تلك ا ل ح ا د ث ة قبل عشر سنوات ك ت ا ب ة م ج م ل ة في كتاب اللوامع و أ ذ ك ر ه ا الان آ ن قبل تأليف هذه ل ل ر عشرة س س ا ة بإحدى ة كنت أنصت يوما إلى القرآن الكريم من حفاظ كرام أنصت القرآن من يوما حصاب إلى في جامع بايزيد ب إ س ط ن ب و ل وذلك في أ ي ا م شهر رمضان المبارك و إ ذ ا بي أ س م ع ك أ ن صوتا معنويا صرف ذهني إ ل ي ه دون أ ن أ ر ى شخصه بالذات ف أ ع ر ت له السمع خيالا ووجدته يقول إ ن ك ترى ا ل ق ر آ ن ساميا جدا ولامعا جدا فهلا نظرت إ ل ي ه ن ظ ر ة ح ي ا د ي ة و و ز ن ت ه بميزان م ح ا ك م ة ع ق ل ي ة ح ي ا د ي ة أ ع ن ي افرض ا ل ق ر آ ن قول بشر ثم انظر إ ل ي ه بعد هذا الفرض هل تجد فيه تلك المزايا والمحاسن اغتررت به في ا ل ح ق ي ق ة فافترضت ا ل ق ر آ ن قول بشر ونظرت إ ل ي ه من تلك ا ل ز ا و ي ة و إ ذ ا بي أ ر ى نفسي في ظلام دامس فقد ا ن ط ف أ ت أ ض و ا ء ا ل ق ر آ ن ا ل س ا ط ع ة وعم الظلام ا ل أ ر ج ا ء كما يعم الجامع كله إ ذ ا مس أ ح د ه م مفتاح الكهرباء فعلمت عندها أ ن المتكلم معي هو شيطان يريد أ ن يوقعني في ه ا و ي ة فاستعصمت ب ا ل ق ر آ ن الكريم نفسه و إ ذ ا بنور يقذفه الله سبحانه في قلبي أ ج د نفسي به قويا قادرا على الدفاع وحينها ب د أ ت ا ل م ن ا ظ ر ة مع الشيطان على النحو ا ل آ ت ي قلت أ ي ه ا الشيطان إ ن ا ل م ح ا ك م ة ا ل ح ي ا د ي ة دون انحياز إ ل ى أ ح د الطرفين هي التزام موضع وسط بينهما بيد ان ا ل م ح ا ك م ة ا ل ح ي ا د ي ة التي تدعو إ ل ي ه ا أ ن ت وتلاميذك من الانس إ ن م ا هي التزام الطرف المخالف فهي ليست ح ي ا د ي ة بل خروج عن الدين مؤقتا ذلك ل أ ن النظر إ ل ى ا ل ق ر آ ن أ ن ه كلام بشر و إ ج ر ا ء م ح ا ك م ة ع ق ل ي ة في ضوء هذا الفرض ما هو إ ل ا اتخاذ الطرف المخالف أ س ا س ا والتزام للباطل أ ص ل ا وليس أ م ر ا حياديا بل هو انحياز للباطل و م و ا ل ا ة له فقال الشيطان افرض كلاما وسطا لا تقل أ ن ه كلام الله ولا كلام بشر قلت وهذا أ ي ض ا لا يمكن أ ن يكون قطعا ل أ ن ه إ ذ ا وجد مال منازع فيه وكان المدعيان متقاربين أ ي قريبين بعضهما من بعض مكانا حينئذ يوضع ذلك المال لدى شخص غيرهما أ و في مكان تناله أ ي د ي ه م ا ف أ ي م ا الطرفين أ ق ا م ا ل ح ج ة على ا ل آ خ ر و أ ث ب ت دعواه أ خ ذ المال ولكن لو كان المدعيان متباعدين أ ح د ه م ا عن ا ل آ خ ر غ ا ي ة البعد ك أ ن يكون أ ح د ه م ا في المشرق و ا ل آ خ ر في المغرب عندئذ يترك المال لدى ذي اليد منهما حسب ا ل ق ا ع د ة ا ل م ع ر و ف ة ذلك ل أ ن ه لا يمكن ترك المال في موضع وسط بينهما وهكذا فالقرآن الكريم فالقرآن متاع سمين و ب ض ا ع ة س ا م ي ة ومال رفيع لله والبعد بين الطرفين بعد مطلق لا يحده حد إ ذ هو البعد ما بين كلام رب العالمين وكلام بشر ولهذا لا يمكن وضع المال وسط الطرفين الا وسط بينهما إ ط ل ا ق ا ل أ ن ه م ا كالوجود والعدم فلا وسط بينهما لذا ف إ ن صاحب اليد ل ل ق ر آ ن هو الطرف ا ل إ ل ه ي ولهذا ينبغي أ ن يقبل ا ل أ م ر هكذا وسوق الادله في ضوئها أ ي إ ن ه بيده سبحانه إ ل ا إ ذ ا استطاع الطرف ا ل آ خ ر ضحض جميع البراهين ا ل م ش ي ر ة إ ل ى أ ن ه كلام الله وتفنيدها الواحد ة و ا ل آ خ ر عندئذ يمكنه أ ن يمد يده إ ل ي ه و إ ل ا فلا هيهات من ذا يستطيع أ ن يزحزح تلك ا ل د ر ة ا ل غ ا ل ي ة ا ل م ث ب ت ة بالعرش ا ل أ ع ظ م ب آ ل ا ف من مثبتات البراهين ا ل د ا م غ ة و أ ن ل أ ح د ا ل ج ر أ ة على هدم دلائل ا ل أ ع م د ة ا ل ق ا ئ م ة ليسقط تلك ا ل د ر ة ا ل ن ف ي س ة من العرش السامي فيا ايها الشيطان إ ن أ ه ل الحق و ا ل إ ن ص ا ف يحاكمون ا ل أ م و ر م ح ا ك م ة ع ق ل ي ة س ل ي م ة على هذه ا ل ص و ر ة رغم أ ن ف ك بل يزدادون إ ي م ا ن ا ب ا ل ق ر آ ن ب أ ص غ ر دليل أ م ا الطريق الذي تدل عليه أ ن ت وتلاميذك أ ي لو افترض ا ل ق ر آ ن كلام بشر ولو ل م ر ة و ا ح د ة أ ي لو اسقطت تلك ا ل ذ ر ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل ث ا ب ت ة بالعرش إ ل ى ا ل أ ر ض فيلزم وجود برهان قوي وعظيم يعلو جميع البراهين ويتسع لجميع الدلائل كي يقوى على الارتفاع بها من ا ل أ ر ض ويثبتها في العرش المعنوي وبذلك وحده ينجو من ظلمات الكفر و أ و ه ا م ه ويبلغ نور ا ل إ ي م ا ن ويدركه وهذا أ م ر عسير قلما يوفق المرء اليه في هذا الزمان ومن هنا يفقد الكثيرون في هذا الزمان إ ي م ا ن ه م بدسيستك ا ل م ل ف ع ة باسم ا ل م ح ا ك م ة ا ل ع ق ل ي ة ا ل ح ي ا د ي ة إ ن برا ل ش ي ط ا ن قائلا إ ن سياق الكلام في ا ل ق ر آ ن شبيه بكلام البشر فهو يجري محاوراته في أ س ل و ب م ح ا و ر ة البشر ف إ ذ ا هو كلام بشر إ ذ لو كان كلام الله لكان خارقا ل ل ع ا د ة في كل جهاته بما يليق بالله ولا يشبه كلام البشر مثلما لا تشبه ص ن ع ة الله ص ن ع ة بشر فقلت جوابا ان رسولنا الاعظم صلى الله عليه وسلم ظل في ط و ر بشريته في افعاله واحواله واطواره كلها فيما سوى معجزاته وخصائصه فانقاد انقياد ط ا ع ة لسنن الله واوامره ا ل ت ك و ي ن ي ة ك أ ي انسان اخر فكان يقاسي البرد ويعاني ا ل أ ل م وهكذا لم يوهب له خوارق غير ع ا د ي ة في أ ح و ا ل ه و أ ط و ا ر ه كلها وذلك ليكون ق د و ة ل ل أ م ة ب أ ف ع ا ل ه ومرشدا لهم ب أ ط و ا ر ه وهاديا للناس كافه بحركاته وسكناته إ ذ لو كان خارقا ل ل ع ا د ة في كل أ ط و ا ر ه لما تسنى له أ ن يكون إ م ا م ا للناس كافه و ق د و ة لهم في جميع شؤونه بالذات ولما كان م ر ش د ا للناس كافة ولما كان ر ح م ة للعالمين في جميع أ ح و ا ل ه كذلك ا ل أ م ر في ا ل ق ر آ ن الحكيم إ ذ هو إ م ا م أ ر ب ا ب الشعور ومرشد الجن والانس و ه ا د الكاملين ومعلم أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة ف ا ل ض ر و ر ة تقتضي أ ن يكون على نمط م ح ا و ر ة البشر و أ س ل و ب ه ل أ ن ا ل إ ن س والجن يستلهمون مناجاتهم منه ويتعلمون دعواتهم منه ويذكرون مسائلهم بلسانه ويتعرفون منه آ د ا ب معاشرتهم وهكذا يتخذه كل مؤمن به إ م ا م ا له ومرجعا يرجع إ ل ي ه فلو كان ا ل ق ر آ ن على نمط الكلام ا ل إ ل ه ي الذي سمعه سيدنا موسى عليه السلام في جبل الطور لما أ ط ا ق البشر سماعه ولا قدر على ا ل إ ن ص ا ت إ ل ي ه ولا استطاع أ ن يجعله مرجعا لشؤونه كافه فسيدنا موسى عليه السلام وهو من قل العزم من الرسل ما استطاع أ ن يتحمل إ ل ا سماع بعض من كلامه سبحانه حيث قال أ ه ا ك ذ ا كلامك قال الله لي ق و ة جميع ا ل أ ل س ن ة ولكن الشيطان عاد قائلا كثير من الناس يذكرون مسائل د ي ن ي ة ش ب ي ه ة بما في ا ل ق ر آ ن أ ل ا يمكن لبشر أ ن ي أ ت ي بشيء شبيه ب ا ل ق ر آ ن باسم الدين فقلت مستلهما من فيض ا ل ق ر آ ن الكريم أ و ل ا إ ن ذا الدين يبين الحق ويقول الحق كذا ا ل ح ق ي ق ة هكذا و أ م ر الله هذا يقوله بدافع حبه للدين ولا يتكلم باسم الله حسب هواه ولا يتجاوز طوره بما لا حد له ب أ ن يدعي أ ن ه يتكلم باسم الله أ و يتكلم عنه فيقلده في كلامه سبحانه بل ترتعد فرائصه أ م ا م الدستور ا ل إ ل ه ي فمن أ ظ ل م ممن كذب على الله ثانيا إ ن ه لا يمكن بحال من ا ل أ ح و ا ل أ ن يقوم بشر بهذا العمل ثم يوفق فيه بل هذا محال في م ئ ة محال ل أ ن أ ش خ ا ص متقاربين يمكنهم أ ن يقلد أ ح د ه م ا ل آ خ ر وربما يمكن لمن هم من جنس واحد أ و صنف واحد أ ن يتقمص أ ح د ه م ش خ ص ي ة ا ل آ خ ر فيستغفل الناس مؤقتا ولكن لا يمكن أ ن يستغفل أ ح د ه م الناس ب ص و ر ة د ا ئ م ة إ ذ سيظهر ل أ ه ل العلم و ا ل م ع ر ف ة مدى التصنع والتكلف في أ ط و ا ر ه و أ ف ع ا ل ه لا محاله ولا بد أ ن ينكشف كذبه يوما فلا تدوم حيلته قط و إ ن كان الذي يريد التقليد بعيدا غ ا ي ة البعد كان يكون شخصا اعتياديا يريد أ ن يقلد ابن سينا في العلم أ و راعيا يريد أ ن يظهر بمظهر السلطان في ملكه فلا يتمكن أ ن يخدع أ ح د ا من الناس بل يكون موضع استهزاء و س خ ر ي ة إ ذ كل حال من أ ح و ا ل ه ستصرخ إ ن هذا خداع وكما أ ن ه محال ظهور اليراعه ذ ب ا ب ة الليل ل أ ه ل الرصد والفلك بمظهر نجم حقيقي طوال أ ل ف س ن ة دون تكلف وكما أ ن ه محال ظهور الذباب بمظهر الطاووس لذوي ا ل أ ب ص ا ر طوال أ ل ف س ن ة دون تصنع وكما أنه محال تقمص جندي اعتيادي أنه جندي طور مشير في الجيش واعتلاء مقامه م د ة ط و ي ل ة من دون أ ن يكشف أ ح د خداعه وكما أ ن ه محال ظهور مفتر كاذب لا إ ي م ا ن له في طور أ ص د ق الناس و أ ك ث ر ه م إ ي م ا ن ا و أ ر س خ ه م ع ق ي د ة طوال حياته أ م ا م أ ن ظ ا ر المتفحصين المدققين بلا تردد ولا اضطراب ويخفي تصنعه عن أ ن ظ ا ر الدهاه فكما أ ن هذه ا ل أ م ث ل ة م ح ا ل ة في م ئ ة محال ولا يمكن أ ن يصدقها كل من يملك مسكه من عقل بل لا بد أ ن يحكم أ ن ه هذيان وجنون كذلك افتراض ا ل ق ر آ ن كلام بشر حاش لله أ ل ف أ ل ف م ر ة حاش لله إ ذ يستلزم عد م ا ه ي ة الكتاب المبين الذي هو نجم ا ل ح ق ي ق ة اللامع بل شمس الكمالات ا ل س ا ط ع ة تشع دوما أ ن و ا ر الحقائق في سماء عالم ا ل إ س ل ا م كما هو مشاهد يستلزم ا ل ف ر ض عد ذلك النور الساطع بصيصا يحمله متصنع يصوغه من عند نفسه بالخرافات حاشا لله أ ل ف أ ل ف م ر ة و ا ل أ ق ر ب و ن منه والمدققون ل أ ح و ا ل ه لا يميزون ذلك بل يرونه نجما عاليا ومنبعا ث ر ا للحقائق وما هذا إ ل ا محال في م ئ ة محال فضلا عن ذلك ف إ ن ك أ ي ه ا الشيطان ان تماديت في خبثك ودسائسك أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ما أ ن ت عليه ا ل آ ن فلن تستطيع أ ن تجعل هذا المحال ممكنا ولن تقنع به عقلا سليما قط ولكنك تغرر بالناس ب إ ر ا ء ت ه م ا ل أ م و ر من بعيد فتريهم النجم اللامع صغيرا ك ا ل ي ر ا ع ة ثالثا إ ن افتراض ا ل ق ر آ ن الكريم كلام بشر يستلزم أ ن تكون حقائق و أ س ر ا ر الفرقان الحكيم ذي المزايا ا ل س ا م ي ة والبيان المعجز الجامع لكل رطب ويابس الذي له آ ث ا ر ج ل ي ل ة في عالم ا ل إ ن س ا ن ي ة وتجليات ب ا ه ر ة و ت أ ث ي ر ا ت ط ي ب ة م ب ا ر ك ة ونتائج ق ي م ة كما هو مشاهد إ ذ هو الذي ينفت في ا ل ب ش ر ي ة الروح ويبعث فيها ا ل ح ي ا ة ويوصلها إ ل ى ا ل س ع ا د ة ا ل خ ا ل د ة يستلزم ا ل ف ر ض أ ن يكون هذا الفرقان الحكيم وحقائقه ا ل ج ل ي ل ة من اختلاق وافتراء إ ن س ا ن لا علم له ولا معين ويلزم الا يشاهد عليه أ و ل ئ ك الدهات ا ل ف ط ن و ن القريبون منه المتفحصون ل أ ح و ا ل ه أ ي ت ع ل ا م ة من علائم الخداع والتمويه بل يرون دائما إ خ ل ا ص ه وثباته وجديته وهذا محال في م ئ ة محال فضلا عن أ ن الذي أ ظ ه ر في أ ح و ا ل ه و أ ق و ا ل ه وحركاتها كلها طوال حياته ا ل أ م ا ن ة و ا ل إ ي م ا ن والاخلاص أ م ن و ا ل إ والصدق و ا ل ا س ت ق ا م ة و أ ر ش د إ ل ي ه ا و ر ب الصديقين على تلك الصفات ا ل س ا م ي ة والخصال ا ل ر ف ي ع ة يلزم أ ن يكون بذلك الافتراض ممن لا يوثق به ولا إ خ ل ا ص له ولا يحمل ع ق ي د ة وما ذلك إ ل ا ر ؤ ي ة المحال في المحال المضاعف ح ق ي ق ة و ا ق ع ة وما ذلك إ ل ا هذيان كفري يخجل منه حتى الشيطان نفسه ذلك ل أ ن ا ل م س أ ل ة لا وسط لها إ ذ لو لم يكن ا ل ق ر آ ن الكريم بفرض محال كلام الله ف إ ن ه يهوي ساقطا من العرش ا ل أ ع ظ م إ ل ى ا ل أ ر ض ولا يبقى في الوسط فيكون منبع الخرافات وهو مجمع الحقائق ا ل م ح ض ة وكذا ف إ ن الذي أ ظ ه ر ذلك ا ل أ م ر الرباني الخالد لو لم يكن رسولا حاش لله ثم حاش لله يلزم بهذا الافتراض أ ن يهوي من أ ع ل ى عليين إ ل ى أ س ف ل سافلين ومن د ر ج ة منبع الكمالات والفضائل إ ل ى معدن الدسائس ولا يبقى في الوسط ذلك ل أ ن الذي يفتري على الله ويكذب عليه يسقط إ ل ى أ د ن ى الدركات إ ن ر ؤ ي ة الذباب طاووسا ر ؤ ي ة ت ا م ة و م ش ا ه د ة أ و ص ا ف الطاووس ا ل ر ف ي ع ة في ذلك الذباب كم هي محال فهذه ا ل م س أ ل ة أ ي ض ا محال مثله ولا يمكن أ ن يعطيها احتمالا قط إ ل ا من كان سكيرا فاقد العقل ر ا ب ع ا إ ن افتراض ا ل ق ر آ ن الكريم كلام بشر يلزم أ ن يكون ا ل ق ر آ ن الذي هو القائد المقدس والنور الهادي ل ل أ م ة ا ل م ح م د ي ة ا ل م م ث ل ة ب أ ع ظ م ج م ا ع ة وجيش في بني آ د م والذي يستطيع بقوانينه ا ل ر ص ي ن ة ودساتيره ا ل ر ا س خ ة و أ و ا م ر ه ا ل ن ا ف ذ ة أ ن يغزو بذلك الجيش العظيم كلا العالمين ويفتح الدنيا و ا ل آ خ ر ة بما أ ع ط ا ه م من نظام لتسيير أ ح و ا ل ه م وتنسيق شؤونهم وبما جهزهم ب ا ع ت د ة م ع ن و ي ة و م ا د ي ة وعلم عقول ا ل أ ف ر ا د كل حسب درجته وربى قلوبهم وسخر أ ر و ا ح ه م وطهر وجدانهم واستخدم جوارحهم كما هو مشاهد فيلزم بذلك الافتراض أ ن يكون كلاما ملفقا لا ق و ة له ولا أ ه م ي ة ولا أ ص ل حاش لله ثم حاش لله أن يلزم قبول م ئ ة محال في محال فضلا عن أ ن يكون الذي أ م ض ى حياته منقادا لقوانين الله ومرشدا إ ل ي ه ا وعلم ا ل ب ش ر ي ة دساتير ا ل ح ق ي ق ة ب أ ف ع ا ل ه ا ل خ ا ل ص ة و أ ظ ه ر أ ص و ل ا ل ا س ت ق ا م ة وطريق ا ل س ع ا د ة ب أ ط و ا ل ه ا ل ط ي ب ة ا ل م ع ق و ل ة وكان أ خ ش ى الناس لله و أ ع ر ف ه م به و أ ك ث ر من عرفه بهم ب ش ه ا د ة سيرته ا ل ع ط ر ة حتى انضوى تحت لوائه خمس ا ل ب ش ر ي ة ونصف ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة طوال الف و ث ل ا ث م ئ ه وخمسين عاما فكان فيها قائدا رائدا ل ل أ م ة حتى إ ن ه هز العالم أ ج م ع و أ ص ب ح حقا فخر ا ل ب ش ر ي ة بل فخر العالمين فيلزم بهذا الافتراض أ ن يكون غير عارف بالله ولا يخشى عذابه وفي مستوى إ ن س ا ن عادي أ ي يلزم ارتكاب محال في م ئ ة محال ل أ ن ا ل م س أ ل ة لا وسط لها إ ذ لو لم يكن ا ل ق ر آ ن الكريم كلام الله وسقط من العرش ا ل أ ع ظ م لا يقدر أ ن يظل في الوسط بل يلزم أ ن يكون ب ض ا ع ة أ ح د الكذابين في ا ل أ ر ض ومن هنا فيا ايها الشيطان لو تضاعفت دسائسك م ئ ة ضعف لما أ ق ن ع ت بهذا الافتراض من يملك عقلا لم يفسد وقلبا لم يتفسخ انبرى الشيطان قائلا كيف لا أ س ت ط ي ع أ ن أ غ و ي ه م فلقد دفعت كثيرا من الناس والعقلاء المشهورين منهم خ ا ص ة إ ل ى إ ن ك ا ر ا ل ق ر آ ن و إ ن ك ا ر ن ب و ة محمد الجواب أ و ل ا إ ذ ا نظر إ ل ى أ ك ب ر شيء من م س ا ف ة ب ع ي د ة يظهر ك أ ن ه شيء صغير ل ل غ ا ي ة حتى يمكن لمن ينظر إ ل ى نجم أ ن يقول إ ن ضوءه ك ا ل ش م ع ة ثانيا إ ن النظر التبعي أ و السطحي يرى المحالك الممكن يروى أ ن شيخا كبيرا نظر إ ل ى السماء ل ر ؤ ي ة هلال رمضان وقد نزلت ش ع ر ة بيضاء من حاجبه أ م ا م عينه فظنها الهلال فقال لقد شاهدت الهلال وهكذا فمن المحال أ ن تكون تلك ا ل ش ع ر ة هلالا ولكن ل أ ن ه قد قصد في رؤيته الهلال بالذات وتراءت تلك ا ل ش ع ر ة أ م ا م ه فظهرت له ظهورا تبعيا أ ي ثانويا لذا تلقى ذلك المحال ممكنا ثالثا إ ن ا ل إ ن ك ا ر شيء وعدم القبول أ و الرب شيء آ خ ر إ ذ إ ن عدم القبول هو عدم مبالاه فهو إ غ م ا ض العين أ م ا م الحقائق ونفي ب ج ه ا ل ة وليس بحكم وبهذا يمكن أ ن يستتر كثير من المحالات تحت هذا الستار إ ذ لا يشغل عقله بتلك ا ل أ م و ر أ م ا ا ل إ ن ك ا ر فهو ليس بعدم قبول بل هو قبول العدم فهو حكم يضطر صاحبه إ ل ى إ ش غ ا ل عقله و إ ع م ا ل فكره وعلى هذا يمكن لشيطان مثلك أ ن يسلب منه العقل ثم يخدعه ب ا ل إ ن ك ا ر ثم إ ن ك أ ي ه ا الشيطان قد خدعت أ و ل ئ ك الشقاه من ا ل أ ن ع ا م الذين هم في ص و ر ة ا ل أ ن ا س ي فمهدت لهم الكفر و ا ل إ ن ك ا ر ا ل ذ ي ن يولدان كثيرا جدا من المحالات ب ا ل غ ف ل ة والضلاله و ا ل س ف س ط ة والعناد و ا ل م غ ا ل ط ة و ا ل م ك ا ب ر ة و ا ل إ ر ف ا ل والتقليد و أ م ث ا ل ه ا من الدسائس التي ت ر الباطل حقا والمحال ممكنا رابعا إن افتراض القرآن الكريم كلام بشر يستلزم أن يتصور كتاباً يرشد كلام كتابا كما هو مشاهد الأصفياء والصدقين إن أن يستلزم هو والاقطاب الذين ي ت ل أ ل ؤ و ن كالنجوم في سماء ا ل إ ن س ا ن ي ة ويعلم ب ا ل ب د ا ه ة الحق والعدل والصدق و ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن لجميع أ ه ل الكمال ويحقق س ع ا د ة الدارين بحقائق أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ودساتير أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م وهو الكتاب الحق المبين و ا ل ح ق ي ق ة ا ل ز ك ي ة ا ل ط ا ه ر ة وهو الصدق بعينه والقول الفصل الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يستلزم أ ن يتصور بهذا الافتراب خلاف أ و ص ا ف ه و ت أ ث ي ر ا ت ه و أ ن و ا ر ه أن يستلزم تصوره أ ن ه افتراء من خداع وما هذا إ ل ا محال شنيع يخجل منه حتى السفسطائيون والشياطين أ ن ف س ه م إ ذ هو هذيان كفري ترتعد منه الفرائص زد على ذلك يلزم بذلك الافتراض أ ن يكون من هو أ ر س خ ع ق ي د ة و أ م ت ن إ ي م ا ن ا و أ ص د ق كلاما وامن قلبا ب ش ه ا د ة ا ل ش ر ي ع ة الغراء التي أ ت ى بها و ب د ل ا ل ة ما أ ظ ه ر ه بالاتفاق من التقوى ا ل خ ا ر ق ة و ا ل ع ب و د ي ة ا ل خ ا ل ص ة وبمقتضى أ خ ل ا ق ه ا ل ف ا ض ل ة المتفق عليها بين ا ل أ و ل ي ا ء و ا ل أ ع د ا ء وبتصديق من رباهم من أ ه ل العلم والتحقيق و أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة و أ ر ب ا ب الكمال يلزم بذلك الافتراض أ ن يكون فاقدا ل ل ع ق ي د ة لا ي ث ق به ولا يخشى الله حاش لله ثم أ ل ف أ ل ف م ر ة حاش لله وما هذا إ ل ا ارتكاب ل أ ق ب ح محال م م ج و ج وضلاله م و غ ل ة في الظلم والظلمات نحصل مما سبق مثلما ذكر في ا ل إ ش ا ر ة ا ل ث ا م ن ة ع ش ر ة من المكتوب التاسع عشر أ ن الذي لا يملك إ ل ا ق د ر ة الاستباع في فهم اعجاز القران قد قال ل أي وليس فمع كونه محالا لا يستطيع حتى ا ل أ ع د ا ء بل حتى الشيطان نفسه أ ن يقوله لذا ف ا ل ق ر آ ن أ ر ف ع و أ س م ى من جميع تلك الكتب أ ي إ ن ه م ع ج ز ة وعلى غرار هذا نقول مستندين إ ل ى ح ج ة ق ا ط ع ة وهي التي تسمى بالسبر والتقسيم حسب علم ا ل أ ص و ل وعلم المنطق أيها الشيطان ويا تلاميذ الشيطان إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم إ م ا أ ن ه كلام الله آ ت من العرش ا ل أ ع ظ م من الاسم ا ل أ ع ظ م أ و أ ن ه افتراء شخص لا يخشى الله ولا يتقيه ولا يعتقد به ولا يعرفه حاش لله أ ل ف أ ل ف م ر ة حاش لله وهذا الكلام لا تقدر أ ن تقوله ولن تقوله قطعا حسب الحجج ا ل س ا ب ق ة ا ل ق ا ط ع ة لذا و ب ا ل ض ر و ر ة وبلا أ د ن ى ش ب ه ة يكون ا ل ق ر آ ن الكريم كلام رب العالمين ذلك ل أ ن ه ليس هناك وسط في ا ل م س أ ل ة إ ذ هو محال لا يمكن أ ن يحدث قط كما أ ث ب ت ن ا ه إ ث ب ا ت ا قاطعا وقد شاهدته بنفسك واستمعت إ ل ي ه وكذا ف إ ن محمدا صلى الله عليه وسلم إ م ا أ ن ه رسول الله وسيد المرسلين ي ن وأفضل أ الخلق ج م ع أ و يلزم افتراضه حاش لله ثم حاش لله بشرا مفتريا على الله لا يعرفه ولا يعتقد به ولا يؤمن بعذابه فسقط إ ل ى أ س ف ل سافلين اضطررت إ ل ى استعمال هذه التعابير بفرض المحال وفرائصي ترتعد وذلك إ ظ ه ا ر ا ل م ح ا ل ي ة فكر أ ه ل الضلال الكفري وبيان فساده ب ا ل م ر ة استنادا إ ل ى ذكر ا ل ق ر آ ن الكريم لكفريات الكافرين وتعابيرهم ا ل غ ل ي ظ ة ا ل م م ج و ج ة ل أ ج ل ض ح ض ه ا وهذا ما لا تقدر على قوله يا إ ب ل ي س لا أ ن ت ولا من تعتز بهم من ف ل ا س ف ة أ و ر و ب ا ومنافقي آ س ي ا ل أ ن ه ليس هناك أ ح د في العالم يسمع منك هذا الكلام ثم يصدقه قط ل أ ج ل هذا ف إ ن أ ش د ا ل ف ل ا س ف ة فسادا و أ ف س د أ و ل ئ ك المنافقين وجدانا يعترفون ب أ ن محمدا صلى الله عليه وسلم كان فذا في العقل و آ ي ة في ا ل أ خ ل ا ق فما دامت ا ل م س أ ل ة م ن ح ص ر ة في شقين فقط و أ ن الشق الثاني محال قطعا لا يدعيه أ ح د و أ ن ا ل م س أ ل ة لا وسط فيها كما أ ث ب ت ن ا ذلك بحجج ق ا ط ع ة فلا بد و ب ا ل ض ر و ر ة ورغم أ ن ف ك ورغم أ ن ف حزبك أ ي ه ا الشيطان و ب ا ل ب د ا ه ة وبحق اليقين ف إ ن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وسيد المرسلين وفخر العالمين و أ ف ض ل الخلق أ ج م ع ي ن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدد الملك والانس والجان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 لقد كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفنا عنك غ ط ا ء ك فبصرك اليوم حديد وقال قري ن ه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد عندما كنت أ ك ل هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة من س و ر ة قاف قال الشيطان إ ن ك م ترون س ل ا س ة ا ل ق ر آ ن ووضوحه أ ه م ركن في فصاحته بينما النقلات ب ع ي د ة والطفرات ه ا ئ ل ة في هذه ا ل آ ي ا ت فترى ا ل آ ي ة تعبر من سكرات الموت إ ل ى ا ل ق ي ا م ة وتنتقل من نفخ الصور إ ل ى ختام ا ل م ح ا س ب ة ومن هناك تذكر ا ل إ ل ق ا ء في جهنم أ ي ب ق ى ل ل س ل ا س ة موضع ضمن هذه النقلات ا ل ع ج ي ب ة وفي هذا ا ل ق ر آ ن في أ غ ل ب مواضعه نرى م ج م و ع ة من هذه المسائل ا ل ب ع ي د ة ا ل و ا ح د ة عن ا ل أ خ ر ى ف أ ي ن موقع ا ل ث ل ا ث ة و ا ل ف ص ا ح ة من هذا الجواب إ ن أ ه م أ س ا س في إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن المبين هو ا ل إ ي ج ا ز بعد بلاغته ا ل ف ا ئ ق ة ف ا ل إ ي ج ا ز أ ه م أ س ا س ل إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن و أ ق و ا ه فهذا ا ل إ ي ج ا ز المعجز في ا ل ق ر آ ن الكريم كثير ولطيف جدا في الوقت نفسه بحيث ينبهر أ م ا م ه أ ه ل العلم والتدقيق فمثلا قوله تعالى وقيل يا أ ر ض ب ل ع ي ماءك ويا سماء أ ق ل ع ي وغيظ الماء وقضي ا ل أ م ر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين فهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة تبين في بضع جمل ق ص ي ر ة ح ا د ث ة الطوفان ا ل ع ظ ي م ة ونتائجها وتوضحها ب إ ي ج ا ز معجز في الوقت نفسه حتى ساقت الكثيرين من أ ه ل ا ل ب ل ا غ ة إ ل ى السجود ل ر و ع ة بلاغتها وكذا قوله تعالى كذب الثمود بطغواها اذ بعث أ ش ق ا ه ا فقال لهم رسول الله ن ا ق ة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها تبين هذه ا ل آ ي ا ت بيانا معجزا في إ ي ج ا ز بليغ في بضع جمل ق ص ي ر ة الحوادث ا ل ع ج ي ب ة التي حدثت لقوم ثمود وعاقبه ة أ م ر م ت ب ي ن ه ا بإيجاز م ن دون إخلال ل ا ب ف ه م وفي سلاسة ووضوح ومثلا قوله تعالى وذنون ان ض ب ا ف ظ أن لن نقدر عليه ل ل نقدر فنادى في ا ظ ما ت أنت أن لا إله إلا س بين ح ا ن ن ك إ ك ت من الظالمين إنما بين قوله تعالى أ ن لن نقدر عليه إ ل ى ج م ل ة فنادى في الظلمات هناك كثير من الجمل ا ل م ط و ي ة فتلك الجمل غير ا ل م ذ ك و ر ة لا تخل بالفهم ولا تسيء إ ل ى س ل ا س ة ا ل آ ي ة إ ذ تذكر ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة الحوادث ا ل م ه م ة في ح ي ا ة سيدنا يونس عليه السلام وتحيل ا ل ب ق ي ة إ ل ى العقل وكذا في س و ر ة يوسف ف إ ن ما بين ك ل م ة ف أ ر س ل و ن إ ل ى يوسف أ ي ه ا الصديق هناك ما يقرب من ث م ا ن جمل قد انطوت ولكن دون إ خ ل ا ل بالمعنى ولا إ ف س ا د ل س ل ا س ة ا ل آ ي ة و أ م ث ا ل هذه ا ل أ ن م ا ط من ا ل إ ي ج ا ز المعجز ك ث ي ر ة جدا في ا ل ق ر آ ن الكريم وهي ل ط ي ف ة جدا في الوقت نفسه أ م ا ا ل آ ي ا ت ا ل م ت ص د ر ة التي هي في س و ر ة قاف ف إ ن إ ي ج ا ز ه ا عجيب ومعجز إ ذ تشير إ ل ى مستقبل الكفار الرهيب جدا والمديد جدا حتى إ ن يوما منه خمسون أ ل ف س ن ة فتذكر ا ل آ ي ة ما تحدث فيه من انقلابات وتحولات وحوادث ج ل ي ل ة تصيب الكفار في مستقبلهم حتى إ ن ه ا تسير الفكر ب س ر ع ة م ذ ه ل ة كالبرق فوق تلك الحوادث ا ل ر ه ي ب ة وتجعل ذلك الزمان الطويل جدا ك أ ن ه ص ح ي ف ة ح ا ض ر ة أ م ا م ا ل إ ن س ا ن وتحيل الحوادث غير ا ل م ذ ك و ر ة إ ل ى الخيال فتبينها ب س ل ا س ة ف ا ئ ق ة و إ ذ ا قرئ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له و أ ن ص ت و ا لعلكم ترحمون فيا أ ي ه ا الشيطان قل ما بدا لك يقول الشيطان إ ن ن ي لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ق ا و م هذه الدلائل والبراهين ولا أ ت م ك ن من الدفاع تجاهها ولكن هناك حمقى كثيرون ي ن ص ط و ن إ ل ي وكثيرون من شياطين الانس يمدونني ويعاونونني ومعظم ا ل ف ل ا س ف ة المتفرعنين المغرورين يتلقون م ن الدروس التي تلاطف غرورهم وتنفخ فيه ولهذا لا استسلم ولا أ س ل م لك السلاح سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم المبحث الثاني كتب هذا المبحث بناء على الحيره ا ل ن ا ش ئ ة لدى الذين يخدمونني دائما مما يرونه من اختلاف عجيب في أ خ ل ا ق ي وكتب أ ي ض ا لتعديل ما لا استحقه من حسن ظن مفرط يحمله اثناني من تلاميذي أ ر ى أ ن قسما من الفضائل التي تعود إ ل ى حقائق ا ل ق ر آ ن تمنح للوسائل التي تقوم بدور ا ل د ع ا ء والدالين على تلك الحقائق والحال أ ن هذا خ ط أ ل أ ن ق د ا س ة المصدر وسموه هو الذي يولد ت أ ث ي ر ا يفوق ت أ ث ي ر براهين ك ث ي ر ة وعوام الناس إ ن م ا ينقادون ل ل أ ح ك ا م بهذه القدسية ومتى ما ابدى الدلال والداعي وجودا لنفسه أ ي متى ما توجهت ا ل أ ن ظ ا ر إ ل ي ه دون الحقائق يتلاشى ت أ ث ي ر ق د س ي ة المصدر و ل أ ج ل هذا السر ابين ا ل ح ق ي ق ة ا ل آ ت ي ه ل إ خ و ا ن ي الذين يتوجهون إ ل ي توجها يفوق حدي بكثير فاقول إ ن ا ل إ ن س ا ن قد يحمل شخصيات ع د ة وتلك الشخصيات ذات أ خ ل ا ق م ت م ي ز ة م ت ب ا ي ن ة فمثلا إ ن الموظف الكبير له ش خ ص ي ة خ ا ص ة به أ ث ن ا ء إ ش غ ا ل ه مهمته من موقعه الرفيع ومقام وظيفته هذا المقام يتطلب وقارا و أ ط و ا ر ا ليصون ك ر ا م ة موقعه و ع ز ة مقام ا ل م س ؤ و ل ي ة ف إ ظ ه ا ر التواضع لكل زائر فيه تذلل وتهوين من ش أ ن المقام ولكن هذا الشخص نفسه ي م ل ك ش خ ص ي ة أخرى خاصة ب ه ف ي بيته و ب ي ن أ ه ل وذلك يتطلب ه م ن ه أ خ ل ا ق ا م ب ا ي ن ة لما ا في ل ويكون ظ ف ة بحيث ل م ا ت ا ا ض ع أكثر ك أفضل وأجمل في ا ل الذي و ق ت إذا أ ب د ك ش ي ئ ا من ا ل و ق ا ر ي ع د ذ ل ك تكبرا م ن هناك ش خ ص ي ة خاصة بالإنسان باعتبار و ظ ي ف ت ه ه ذ ه ا ل شخصيه تخالف شخصيته ا ل ح ق ي ق ي ة في نقاط ك ث ي ر ة ف إ ن كان ذلك الموظف أ ه ل ا ً لوظيفته وكفوا ً لها ويملك استعدادا ً كاملا ً ل إ د ا ر ة عمله ف إ ن كلتا الشخصيتين تتقاربان بعضهما من بعض بينما لو لم يكن أ ه ل ا ً لوظيفته وفقيرا ً في قابلياته ك أ ن يكون جنديا ً نصب في مقام مشير فالشخصيتان تتباعدان بعضهما عن بعض إ ذ صفات الجندي ا ل ا ع ت ي ا د ي ة و أ ح ا س ي س ه ا ل ب س ي ط ة لا تنسجم مع ما يقتضيه مقام المشير من أ خ ل ا ق ر ف ي ع ة وهكذا ف إ ن في أ خ ي ك م هذا الفقير ثلاث شخصيات كلا منها ب ع ي د ة عن ا ل أ خ ر ى كل البعد بل بعدا شاسعا جدا أ و ل ا ه ا ش خ ص ي ة م ؤ ق ت ة خ ا ص ة خ ا ب ص ة ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن وحدا بكوني دلالا ل خ ز ي ن ة ا ل ق ر آ ن ا ل ح ك ي م ا ل س ا م ي ة فما ت ق ت ض ي ه و ظ ي ف ة ا ل د ع و ة إلى ا ل ق ر آ ن ودلاله ا ل علي ه من أ خ ل ا ق ر ف ي ع ة ن س ا م ي ة ليست لي ولا أ ن ا أ م ل ك ه ا و إ ن م ا هي سجايا رفيع ة يقتضيها ذلك المقام ا ل رفيع و تلك ا ل و ظ ي ف ة الجليل ة فكل ما ترونه من أ خ ل ا ق و فضائل من هذا النوع فهي ليست لي و إ ن م ا هي خ ا ص ة بذلك المقام فلا تنظروا الي من خلالها ا ل ش خ ص ي ة ا ل ث ا ن ي ة حينما أ ت و ج ه إ ل ى بابه تعالى و أ ت ض ر ع إ ل ي ه ينعم علي سبحانه ب ش خ ص ي ة خ ا ص ة في أ و ق ا ت ا ل ع ب ا د ة بحيث إ ن تلك ا ل ش خ ص ي ة تولد آ ث ا ر ا ن ا ش ئ ة من أ س ا س معنى ا ل ع ب و د ي ة وذلك ا ل أ س ا س هو م ع ر ف ة ا ل إ ن س ا ن تقصيره أ م ا م الله و إ د ر ا ك فقره نحوه وعجزه أ م ا م ه والالتجاء إ ل ي ه ب ظ ل وخشوع ف أ ر ى نفسي بتلك ا ل ش خ ص ي ة أ ش ق ى و أ ع ج ز و أ ف ق ر و أ ك ث ر تقصيرا أ م ا م الله من أ ي أ ح د كان من الناس فلو اجتمعت الدنيا في مدحي والثناء علي لا تستطيع أ ن تقنعني ب أ ن ن ي صالح وفاضل ثالثتها هي ش خ ص ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة أ ي ش خ ص ي ة ا ل م م س و خ ة من سعيد القديم وهي عروق ظلت في م ي ر ا ت سعيد القديم فتبدي أ ح ي ا ن ا ر غ ب ة في الرياء وحب الجاه وتبدي في أ خ ل ا ق ا و ض ي ع ة مع خ س ة في الاقتصاد حيث إ ن ن ي لست سبيل ع ا ئ ل ة ذات جاه وحسب فيا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة لن أ ب و ح بكثير من مساوئ هذه الشخصيه ة ومن و أ ح ا ل ا السيئة ل أ ل ا أ ن ف ر ك م عني كليا فيا اخوتي لست أ ه ل ا لمقام رفيع ولا أ م ل ك استعدادا له فشخصيتي هذه ب ع ي د ة كل البعد عن أ خ ل ا ق وظائف ا ل د ع و ة و آ ث ا ر م ه م ة ا ل ع ب و د ي ة وقد أ ظ ه ر سبحانه وتعالى قدرته ا ل ر ح ي م ة في ه حسب قاعده ة ذاد ق ر شارتنيس قابلية الفضل الإلهي أي إن لا يشترط القابليه في ذات الشخص فهو الذي يسخر شخصيتي التي هي ك أ د ن ى جندي في خ د م ة أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن التي هي بحكم أ ع ل ى منصب للمشيريه وارفعها فالنفس أ د ن ى من الكل و ا ل و ظ ي ف ة أ س م ى من الكل ف أ ل ف شكر وشكر لله سبحانه الحمد لله هذا المبحث الثالث من فضل ربي المبحث الثالث بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أ ي خلقناكم طوائف وقبائل و أ م م ا وشعوبا كي يعرف بعضكم بعضا وتتعرفوا على علاقاتكم ا ل ا ج ت م ا ع ي ة لتتعارفوا فيما بينكم ولم نجعلكم قبائل وطوائف لتتناكروا في ت ت خ ا ا ص م و ف هذا المبحث سبع مسائل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى إ ن ا ل ح ق ي ق ة ا ل ر ف ي ع ة التي تفيدها هذه ا ل آ ي ة الكريمه تخص ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة إ ذ ا اضطررت إ ل ى ك ت ا ب ة هذا المبحث ب ن ي ة خ د م ة ا ل ق ر آ ن العظيم وعلى أ م ل إ ن ش ا ء سد أ م ا م الهجمات ا ل ظ ا ل م ة فكتبته بلسان سعيد القديم الذي له ع ل ا ق ة ب ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة وليس بلسان سعيد الجديد الذي يريد اجتناب ا ل ح ي ا ة الاجتماعيه ة المسألة الثانية نقول بيانا لدستور التعارف والتعاون الذي نقول لدستور ل تشير ي إ هذه إنه الآية الكريمة إنه يقسم الجيش إلى فيالق أفواج سرايا فصائل حضائر إلى وإلى فرق وإلى ألوية وإلى أفواج وإلى سرايا وإلى يقسم فرق وإلى حضائر وذلك ليعرف كل جندي واجباته حسب تلك العلاقات ا ل م خ ت ل ف ة ا ل م ت ع د د ة وليؤدي أ ف ر ا د ذلك الجيش تحت دستور التعاون و ظ ي ف ة ح ق ي ق ي ة ع ا م ة لتصان حياتهم ا ل ا ج ت م ا ع ي ة من هجوم ا ل أ ع د ا ء و إ ل ا فليس هذا التقسيم والتمييز إ ل ى تلك ا ل أ ص ن ا ف لجعل ا ل م ن ا ف س ة بين فوجين أ و إ ث ا ر ة الخصام بين سريتين أ و وضع التضاد بين فرقتين وكذلك ا ل أ م ر في المجتمع ا ل إ س ل ا م ي الشبيه بالجيش العظيم فقد قسم إ ل ى قبائل وطوائف مع أ ن لهم أ ل ف ج ه ة و ج ه ة من جهات ا ل و ح د ة إ ذ خالقهم واحد ورازقهم واحد ورسولهم واحد وقبلتهم و ا ح د ة وكتابهم واحد ووطنهم واحد وهكذا واحد واحد إ ل ى ا ل أ ل و ف من جهات ا ل و ح د ة التي تقتضي ا ل أ خ و ة و ا ل م ح ب ة و ا ل و ح د ة بمعنى أ ن الانقسام إ ل ى طوائف وقبائل كما تعلنه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ما هو إ ل ا للتعارف والتعاون لا للتناكر والتخاصم المسألة الثالثة لقد انتشر الفكر القومي وترسخ في هذا العصر ويثير ظالم أوروبا الماكرون بخاصة لقد وترسخ ويثير في هذا الفكر بشكله السلبي في أ و س ا ط المسلمين ليمزقوهم ويسهل لهم ابتلاعهم ولما كان في الفكر القومي ذوق للنفس و ل ذ ة تغفل و ق و ة م ش ؤ و م ة فلا يقال للمشتغلين ب ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة في هذا الوقت دعوا القوميه ة ولكن ف س ا منها على سلبي قسمين قسم منها سلبي مشؤوم مضر يتربى وينمو بابتلاع ا ل آ خ ر ي ن ويدوم ب ع د ا و ة من سواه ويتصرف بحذر وهذا يولد ا ل م خ ا ص م ة والنزاع ولهذا ورد في الحديث الشريف إ ن ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله ويرفض ا ل ع ص ب ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة و أ م ر ا ل ق ر آ ن الكريم ب إ ذ جعل الذين كفروا في قلوبهم ا ل ح م ي ة ح م ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة ف أ ن ز ل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين و أ ل ز م ه م ك ل م ة التقوى وكانوا أ ح ق بها و أ ه ل ه ا وكان الله بكل شيء عليما فهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة والحديث الشريف يرفضان رفضا قاطعا ا ل ق و م ي ة ا ل س ل ب ي ة و ف ك ر ة ا ل ع ن ص ر ي ة ل أ ن ا ل غ ي ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل إ ي ج ا ب ي ة ا ل م ق د س ة لا تدع ح ا ج ة إ ل ي ه ا ترى أ ي عنصر في العالم تعداده ثلاثمئه وخمسون مليونا ويكسب فكر ة المرء بدل ا ل إ س ل ا م هذا العدد من ا ل إ خ و ا ن بل إ خ و ا ن ا خالدين ولقد ظهرت طوال التاريخ أ ض ر ا ر ك ث ي ر ة نجمت عن ا ل ق و م ي ة ا ل س ل ب ي ة نذكر منها إ ن ا ل أ م و ي ي ن خلطوا شيئا من ا ل ق و م ي ة في سياساتهم ف أ س خ ط و ا العالم ا ل إ س ل ا م ي فضلا عما ابتلوا به من بلايا ك ث ي ر ة من جراء الفتن ا ل د ا خ ل ي ة وكذلك شعوب أ و ر و ب ا لما دعوا إ ل ى ا ل ع ن ص ر ي ة و أ و غ ل و ا فيها في هذا العصر نجم العداء التاريخي المليء بالحوادث ا ل م ر ي ع ة بين الفرنسيين و ا ل أ ل م ا ن كما أ ظ ه ر الدمار الرهيب الذي أ ح د ث ت ه الحرب ا ل ع ا ل م ي ة مبلغ الضرر الذي يلحقه هذا الفكر السلبي للبشرية وكذلك الحال فينا ففي ب د ا ي ة عهد ا ل ح ر ي ة أ ي إ ع ل ا ن الدستور تشكلت جمعيات م خ ت ل ف ة للاجئين وفي ا ل م ق د م ة الروم و ا ل أ ر م ن تحت أ س م ا ء أ ن د ي ة ك ث ي ر ة وسببت ت ف ر ق ة القلوب كما تشتتت ا ل أ ق و ا م بانهدام برج بابل وتفرقوا أ ي د ي سبا في التاريخ حتى كان منهم من أ ص ب ح ل ق م ة س ا ئ غ ة ل ل أ ج ا ن ب ومنهم من تردى و ظ ل ضلالا بعيدا كل ذلك يبين نتائج ا ل ق و م ي ة ا ل س ل ب ي ة و أ ض ر ا ر ه ا أ م ا ا ل آ ن ف إ ن التباغض والتنافر بين عناصر ا ل إ س ل ا م وقبائله بسبب من الفكر القومي هلاك عظيم وخطب جسيم إ ذ إ ن تلك العناصر أ ح و ج ما يكون بعضهم لبعض ل ك ث ر ة ما وقع عليهم من ظلم و إ ج ح ا ف و ل ش د ة الفقر الذي نزل بهم و ل س ي ط ر ة ا ل أ ج ا ن ب عليهم كل ذلك يسحقهم سحقا لذا ف إ ن نظر هؤلاء بعضهم لبعض ن ظ ر ة العداء م ص ي ب ة كبرى لا توصف بل إ ن ه جنون أ ش ب ه ما يكون بجنون من يهتم بلسع البعوض ولا ي ع ب أ بالثعابين ا ل م ا ر د ة التي تحوم حوله نعم إ ن أ ط م ا ع أ و ر و ب ا التي لا تفتر ولا تشبع هي كالثعابين الضخمة الفاتحة أفواهها للابتلاع لذا ف إ ن عدم الاهتمام بهؤلاء ا ل أ و ر و ب ي ي ن بل معاونتهم م ع ن ا بالفكر العنصري السلبي و إ ن م ا أ روح العداء إ ز ا ء المواطنين القاطنين في الولايات ا ل ش ر ق ي ة أ و إ خ و ا ن ن ا في الدين في الجنوب هلاك و أ ي هلاك وضرر وبيل اذ ليس بين أ ف ر ا د الجنوب من يستحق أ ن يعادى حقا بل ما أ ت ى من الجنوب إ ل ا نور ا ل ق ر آ ن وضياء ا ل إ س ل ا م الذي شع نوره فينا وفي كل مكان فالعداء ل أ و ل ئ ك ا ل إ خ و ا ن في الدين وبدوره العداء ل ل إ س ل ا م إ ن م ا يمس ا ل ق ر آ ن وهو عداء لجميع أ و ل ئ ك المواطنين ولحياتهم ا ل د ن ي و ي ة و ا ل أ خ ر و ي ة لذا فادعاء ا ل غ ي ر ة ا ل ق و م ي ة ب ن ي ة خ د م ة المجتمع يهدم حجر ا ل ز ا و ي ة للحياتين معا فهي ح م ا ق ة كبرى وليست حميه ة وغيرة ق ط ع ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل ق و م ي ة ا ل إ ي ج ا ب ي ة ن ا ب ع ة من ح ا ج ة د ا خ ل ي ة ل ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة وهي سبب للتعاون والتساند وتحقق ق و ة ن ا ف ع ة للمجتمع وتكون و س ي ل ة ل إ س ن ا د أ ك ث ر ل ل أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ي ة هذا الفكر ا ل إ ي ج ا ب ي القومي ينبغي أ ن يكون خادما ل ل إ س ل ا م و أ ن يكون ق ل ع ة ح ص ي ن ة له وسورا منيعا حوله لا أ ن يحل محل ا ل إ س ل ا م ولا بديلا عنه ل أ ن ا ل أ خ و ة التي يمنحها ل إ س ل ا م تتضمن أ ل و ف أ ن و ا ع ا ل أ خ و ة و إ ن ه ا تبقى خ ا ل د ة في عالم البقاء وعالم البرزخ ولهذا فلا تكون ا ل أ خ و ة ا ل ق و م ي ة مهما كانت ق و ي ة إ ل ا ستارا من أ س ت ا ر ا ل أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ي ة وبخلافه أ ي إ ق ا م ة ا ل ق و م ي ة بديلا عن ا ل إ س ل ا م جناية خرقاء أ ش ب ه ما يكون بوضع أ ح ج ا ر ا ل ق ل ع ة في خ ز ي ن ة أ ل م ا س فيها وطرح ا ل أ ل م ا س ا ت خارج ا ل ق ل ع ة يا أ ب ن ا ء هذا الوطن من أ ه ل ا ل ق ر آ ن لقد تحديتم العالم أ ج م ع منذ ستمائه س ن ة بل منذ أ ل ف س ن ة من زمن العباسيين و أ ن ت م حاملوا رايه ا ل ق ر آ ن والناشرون له في العالم أ ج م ع وقد جعلتم قوميتكم ح س ن ا ل ل ق ر آ ن و ق ل ع ة ل ل إ س ل ا م و أ ل ز م ت م العالم إ ي ذ ا ء ك م الصمت والانقياد ودفعتم المهالك ا ل ع ظ ي م ة التي كادت تودي ب ح ي ا ة العالم ا ل إ س ل ا م ي حتى أ ص ب ح ت م مصداقا حسنا ل ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة فسوف ي أ ت ي الله بقوم يحبهم ويحبونه أ ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله فلا تنخدعوا ولا تميلوا الى مكايد ا ل أ و ر و ب ي ي ن ودسائس المتفرنجين واحذروا حذرا شديدا أ ن تكونوا مصداق ب د ا ي ة هذه الايه آ ي ة ل ك ر م ة الكريمه ت ر ي هو أ ك ث عددا من أ ق و من الأقوام الإسلامية ن الأخرى إ م مسلمون في كل بطاع العالم في بطاع بينما ا ل أ ق و ا م ا ل أ خ ر ى فيهم المسلمون وغير المسلمين معا لذا لم تنقسم ا ل أ م ة ا ل ت ر ك ي ة ك ب ق ي ة ا ل أ ق و ا م ف إ ن م ا توجد ط ا ئ ف ة من ا ل أ ت ر ا ك فهم مسلمون والذين ارتدوا عن ا ل إ س ل ا م أ و الذين لم يسلموا أ ص ل ا قد خرجوا عن وصف الترك ي كالمجر علما أ ن ا ل أ ق و ا م ا ل أ خ ر ى حتى ا ل ص غ ي ر ة منها فيهم المسلمون وغير المسلمين أ ي ه ا ا ل أ خ التركي احذر وانتبه أ ن ت بالذات ف إ ن قوميتك امتزجت ب ا ل إ س ل ا م امتزاجا لا يمكن فصلها عن ا ل إ س ل ا م ومتى ما حاولت عزلها عن ا ل إ س ل ا م فقد هلكت إ ذ ن وانتهى أ م ر ك أ ل ا ترى أ ن جميع مفاخرك في الماضي قد سجل في سجل ا ل إ س ل ا م و أ ن تلك المفاخر لا يمكن أ ن تمحى من الوجود قطعا فلا تمحها أ ن ت من قلبك بالاستماع إ ل ى الشبهات التي تثيرها شياطين ا ل إ ن س ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة إ ن ا ل أ ق و ا م ا ل م ت ي ق ظ ة في آ س ي ا قد تمسكوا ب ا ل ق و م ي ة وحذوا حذو اوروبا في كل النواحي حتى ضحوا بكثير من مقدساتهم في سبيل ذلك التقليد والحال أ ن كل قوم يلائمه لباس على قده وقامته وحتى لو كان نوع القماش واحدا ف إ ن ه يلزم الاختلاف في الطراز إ ذ لا يمكن إ ل ب ا س ا ل م ر أ ة ملابس الشرطي ولا يمكن إ ل ب ا س العالم الديني ملابس الخليعات فالتقليد ا ل أ ع م ى يؤدي في كثير من ا ل أ ح ي ا ن إ ل ى ح ا ل ة من الهزء و ا ل س خ ر ي ة كهذه ل أ ن أ و ل ا إ ن كانت أ و ر و ب ا حانوتا أ و ث ك ن ة ع س ك ر ي ة ف إ ن آ س ي ا تكون ب م ث ا ب ة م ز ر ع ة أ و جامع و إ ن صاحب الحانوت قد يذهب إ ل ى المسرح بينما الفلاح لا يكترث به وكذلك تتباين أ و ض ا ع ا ل ث ك ن ة ا ل ع س ك ر ي ة والمسجد أ و الجامع ثم إ ن ظهور أ ك ث ر ا ل أ ن ب ي ا ء في آ س ي ا وظهور أ غ ل ب الحكماء والفلاسفه في أ و ر و ب ا رمز للقدر ا ل إ ل ه ي و إ ش ا ر ة منه إ ل ى أ ن الذي يوقظ أ ق و ا م آ س ي ا ويدفعهم إ ل ى الرقي ويحقق إ د ا م ة إ د ا ر ت ه م هو الدين والقلب أ م ا ا ل ف ل س ف ة و ا ل ح ك م ة فينبغي أ ن تعاون الدين والقلب لا أ ن تحلا محلهما ثانيا لا يقاس الدين ا ل إ س ل ا م ي ب ا ل ن ص ر ا ن ي ة إ ذ إ ن تقليد ا ل أ و ر و ب ي ي ن في إ ه م ا ل ه م دينهم تقليدا أ ع م ى خطأ جسيم ل أ ن ا ل أ و ر و ب ي ي ن متمسكون بدينهم أ و ل ا والشاهد على هذا في ا ل م ق د م ة ويلسون ولويد جورج وبنزيلوس و أ م ث ا ل ه م من عظماء الغرب فهم متمسكون بدينهم ك أ ي قس متعصب فهؤلاء شهود إ ث ب ا ت أ ن أ و ر و ب ا م ا ل ك ة لدينها بل تعد م ت ع ص ب ة ثالثا إ ن قياس ا ل إ س ل ا م بالنصرانية قياس مع الفارق وهو قياس خ ط أ م ح ض ل أ ن أ و ر و ب ا عندما كانت م ت م س ك ة بل م ت ع ص ب ة لدينها لم تكن م ت ح ض ر ة وعندما تركت التعصب والتزام ا ل بدينها تحضرت و ل ق د أ ث ا ر ت تعصب الديني ل د ى أ و ر و ب ا نزعات ا د ا خ ل ي ة دامت ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ة وكان الحكام المستبدون يتخذون الدين و س ي ل ة في سحق العوام وفقراء الناس و أ ه ل الفكر والعلم منهم حتى تولد لدى ع ا م ة الناس نوع من السخط على الدين أ م ا في ا ل إ س ل ا م والتاريخ شاهد فلم يصبح الدين سببا للنزاع الداخلي إ ل ا م ر ة و ا ح د ة فقط وقد ترقى المسلمون ب ا ل ن س ب ة لذلك الوقت رقيا عظيما ما ملكوا الدين واعتصموا به والشاهد على هذا ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل أ ن د ل س التي غدت أ س ت ا ذ ة ع ظ ي م ة ل أ و ر و ب ا ولكن متى ما أ ه م ل المسلمون دينهم تخلفوا وتردوا ثم ان الاسلام حامي الفقراء والعوام من الناس بمثل هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة أ ف ل ا يتدبرون أ ف ل ا تتفكرون أ ف ل ا يعقلون لذا كان ا ل إ س ل ا م دوما ق ل ع ة الفقراء و ح س ن العلماء و م ل ج أ ه م فلا داعي في ا ل إ س ل ا م قطعا لمثل هذه المجافاه وسر ا ل ح ك م ة والفرق ا ل أ س ا س بين ا ل إ س ل ا م وسائر ا ل أ د ي ا ن ومنها النصرانية هو الآتي إن أساس الإسلامي النصرانية إن الآتي أساس هو التوحيد الخالص فلا يسند ا ل ت أ ث ي ر الحقيقي إ ل ى ا ل أ س ب ا ب أ و الوسائط ولا ق ي م ة لها في ا ل إ س ل ا م من حيث ا ل إ ي ج ا د والخلق أ م ا في ا ل ن ص ر ا ن ي ة ف إ ن ف ك ر ة ا ل ب ن و ة التي ارتضوها تعطي أ ه م ي ة للوسائط و ق ي م ة ل ل أ س ب ا ب فلا تكسر الغرور والتكبر بل يسند قصفا من ا ل ر ب و ب ي ة ا ل إ ل ه ي ة إ ل ى ا ل أ ح ب ا ر والرهبان حتى صدق عليهم قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ومن هذا فان عظماء النصارى يكونون متعصبين لدينهم مع انهم يحافظون على غرورهم وانانيتهم رغم ما يتسنمون من مهام د ن ي و ي ة ك ب ي ر ة مثال ذلك رئيس امريكا ويلسون الذي كان رجل دين متعصبا بينما في الاسلام الذي هو دين التوحيد الخالص ينبغي للمتقلدين للوظائف ا ل ك ب ي ر ة في ا ل د و ل ة أ ن يدعوا غرورهم ويتركوا أ ن ا ن ي ت ه م أ و لا يبلغون التدين الحق ولهذا ظل قسم منهم مهملين أ م و ر الدين بل قد يكون منهم خارجين عن الدين المسألة السادسة نقول لأولئك الذين يغالون في العنصرية وفي القومية السلبية أولاً نقول لأولئك وفي في لقد حدثت هجرات ك ث ي ر ة جدا في بقاع ا ل أ ر ض كلها ولاسيما في بلادنا هذه منذ سالف العصور وتعرضت أ ق و ا م ك ث ي ر ة إ ل ى تغيرات وتبدلات ك ث ي ر ة وازدادت تلك الهجرات إ ل ى بلادنا بعد أ ن أ ص ب ح ت مركزا ل ل ح ك و م ة ا ل إ س ل ا م ي ة حتى حامت سائر ا ل أ ق و ا م كالفراش حولها و أ ل ق ت بنفسها فيها واستوطنتها فلا يمكن والحال هذه تمييز العناصر ا ل ح ق ي ق ي ة بعضها عن بعض إ ل ا بانفتاح اللوح المحفوظ لذا فبناء المرء اعماله وحميته على ا ل ع ن ص ر ي ة لا معنى له البته فضلا عن أ ض ر ا ر ه ا و ل أ ج ل هذا يضطر أ ح د دعاه ا ل ع ن ص ر ي ة و ا ل ق و م ي ة ا ل س ل ب ي ة الذي لا يقيم و ز ن للدين أ ن يقول إذا اتحد الدين واللغة فالأمة واحدة ولما كان ا ل أ م ر هكذا فلا بد من النظر إ ل ى ا ل ل غ ة والدين والروابط ا ل و ط ن ي ة لا إ ل ى ا ل ع ن ص ر ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة ف إ ن اتحدت هذه ا ل ث ل ا ث ة ف ا ل ا م ة ق و ي ة إ ذ ن بذاتها و إ ن نقص أ ح د هذه ا ل ث ل ا ث ة فهو د ا ف ل أ ي ض ا ضمن ا ل ق و م ي ة ثانيا نبين فائدتين على سبيل المثال من سبيل تكسبها التي الحمية الإسلامية الفوائد المثال مئات المقدسة على ل ل ح ي ا ة ا ل ا ا لأبناء الوطن ا ج ت م ع ي ة ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى إ ن الذي حافظ على ح ي ا ة ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة وكيانها رغم أ ن تعدادها عشرون أ و ثلاثون مليونا تجاه جميع ا ل دول أ و ر و ب ا ا ل ع ظ ي م ة هو هذا المفهوم النابع من ا ل ق ر آ ن الذي يحمله جيشها إ ذ ا مت ف أ ن ا شهيد و إ ن قتلت ف أ ن ا مجاهد هذا المفهوم دفع أ ب ن ا ء هذا الوطن إ ل ى استقبال الموت باسمين مما هز قلوب ا ل أ و ر و ب ي ي ن و أ ر ه ب ه م ترى أ ي شيء يمكن أ ن يبرز في الميدان ويبعث في روح الجنود مثل هذه ا ل ت ض ح ي ة والفداء وهم ذوو افكار ب س ي ط ة وقلوب صافيه ة تعنصرية أي أن يمكن محل تحل ذ ا المفهوم العلوي المرأ بحياته وبدنياه كلها يجعل يمكن فكر غيره وأي يضحي أن في سبيل الله ثانيا ما الت الدول ا ل أ و ر و ب ي ة الكبرى وتوالت ع ا ا المردة الدولة الإسلامية ب ن ه هذه و عليها بضرباتها إ ل ا و أ ب ك ت ثلاثمئه وخمسين مليونا من المسلمين في أ ن ح ا ء العالم وجعلتهم يئنون ل أ ذ ا ه ا حتى سحبت تلك الدول ا ل ا س ت ع م ا ر ي ة يدها عن ا ل أ ذ ى والتعدي لتحول دون إ ث ا ر ة عواطف المسلمين ع ا م ة فتخلت عن ا ل أ ذ ى فهل تستصغر هذه ا ل ق و ة ا ل ظ ه ي ر ة ا ل م ع ن و ي ة و ا ل د ا ئ م ة لهذه ا ل د و ل ة وهل يمكن إ ن ك ا ر ه ا ترى اي ق و ة أ خ ر ى يمكن أ ن تحل محلها فهذا ميدان التحدي فليظهروا تلك ا ل ق و ة لذا لا ينبغي أ ن نجعل تلك ا ل ق و ة ا ل ظ ه ي ر ة العظمى تعرض عنا لأجل م س ت غ ن ي ة عن الدين ا ل م س أ ل ة ا ل س ا ب ع ة نقول للذين يبدون ح م ا س ة ش د ي د ة ل ل ق و م ي ة ا ل س ل ب ي ة إ ن كنتم حقا تحبون هذه ا ل أ م ة حبا جادا خالصا وتشفقون عليها فعليكم أ ن تحملوا في قلوبكم غ ي ر ة تسع ا ل إ ش ف ا ق على غ ا ل ب ي ة هذه ا ل أ م ة لا على ق ل ة ق ل ي ل ة منها إ ذ إ ن خ د م ة هؤلاء خدمة اجتماعية مؤقتة غ ا ف ل ة عن الله وهم ليسوا ب ح ا ج ة إ ل ى ا ل ر أ ف ة و ا ل ش ف ق ة وعدم ا ل ر أ ف ة ب ا ل غ ا ل ب ي ة العظمى منهم ليس من ا ل ح م ي ة و ا ل غ ي ر ة في شيء إ ذ ا ل ح م ي ة بمفهوم ا ل ع ن ص ر ي ة يمكن أ ن تجلب النفع والفائده لاثنين من كل ث م ا ن ي ة أ ش خ ا ص من الناس ف ا ئ د ة م ؤ ق ت ة فينالون مما لا يستحقونه من ا ل ح م ي ة أ م ا ا ل س ت ة الباقون فهم اما شيخ أ و مريض أ و مبتلا ببلاء أ و طفل أ و ضعيف جدا أ و متقن يخشى الله ويرجو ا ل آ خ ر ة فهؤلاء يبحثون عن سلوان ونور يبعث فيهم ا ل أ م ل حيث إ ن ه م يتوجهون إ ل ى ح ي ا ة ب ر ز خ ي ة و أ خ ر و ي ة فهم محتاجون إ ل ى أ ي د ي اللطف و ا ل ر ح م ة تمتد إ ل ي ه م ف أ ي ة ح م ي ة تسمح بانطفاء نور ا ل أ م ل لدى هؤلاء والتهوين من سلوانهم هيهات أ ي ن ا ل إ ش ف ا ق على ا ل أ م ة و أ ي ن ا ل ت ض ح ي ة في سبيلها إ ن ن ا لا نياس من روح الله قطعا فلقد سخر سبحانه أ ب ن ا ء هذا الوطن وجماعاته ا ل م ع ظ م ة وجيشه المهيب منذ أ ل ف س ن ة في خ د م ة ا ل ق ر آ ن وجعلهم ر ا ف ع رايته لذا ف أ م ل ن ا عظيم في رحمته تعالى أ ل ا يهلكهم بعوارض م ؤ ق ت ة إ ن شاء الله وسيمد سبحانه ذلك النور ويجعله أ ص ف ع و أ ب ه ر إ ش ر ا ق ا فيديم وظيفتهم ا ل م ق د س ة